يا لالي يا رب لله لنشي في من عكبها والله قدرنا نرزاق وعجالي حث المطايا وتخلقها وقربها وقطع بها كل فجد دارس خالي بس المخاطر ولا تخشع وعكبها الموت واحد ولا عند الحذر جالي إن المنية إذا مست مخالبها تدرك لو كنت في جو السمن عالي ما فقط البست في عالي بس على الأرزاق على الارض لنا نمشي في مناكبها والله قد دار لنا رزق واجالي حثى المطايا والشرقها وغربها و اكتعبها كل فج دارس خالي أعظ لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا أزاق وجالي حث المطايا و اشركها واكطع بها كل فجد دارس خالي بس المخاطر لا تخشى عواقبها الموت واحد عند الحذر جالي إن المنية إذا مست مخالبها تدرك لو كنت في جو السم العالي أعظ لله نمشي في مناكبها والله, والله قدر لنا زاق وجالي حث المطايا وشركها وغربها واكطع بها لسن خالي ما فرت الاسد في عالم راقبها تسعى للارزاق ما حنت للاشبالي والشمس في برجها والغم يحجبها تجفي وتجبلها فلفلك مجدالي لله نمشي في مناكبها والله قد دار لنا زاج و جالي حثى المطايا وشرقها وغربها السماوات يا مجري يا مجري السفن في الجات الأهوالي ضاقت بين الأرض واشتبت شبايبها والغيث محبوس يا معبودي يا في مناكبها والله قدر لنا الزاق وجاء يا الله من مزنة هبت هبايبها رعا دهابت له في البحر زلزالي ريح العوالي من المنشاة جاذبها جذب دل من جبا مطيه الجالين الله بالله نمشي في مناكبها والله قدر لنا زق نخال دايما ما تنسى لبت ورخت ثوايبها ونهال منها غزير الوبل همى علي تسقي يا ربي لا تحرمها ما عاد فيها الناس من زالي العرض لله نمشي في مناكبها والله قدرنا زاقوا وكطعبها كل فجد دارس خالي يا رب توب روحي لا تعذبها بيوم القيامة إذا ما ضاقت أعمالي وازكى صلاتي على المختار نوهر شفيعنا يوم حشر فيه لهواله يا لاليا لاليا